نبأ به قالت من أم هذا قال نبأني العليم الخبير إنت توباء إلى الله فقرصت قلوبكما ما وإنت عليه فإن الله هو مولاه وجبير وصالح المؤمنين 118. والملائكة بعد ذلك ظهير 119. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 118. يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وقود الناس والحجارة، وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما.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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةٌ فِي الْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّنِي لِعِدَّةِ كَبِيتٍ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومروي مبنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صارق الله العظيم.